وسنان. وقلنا ما الحكم إذا اجتمع الاسم واللقب ما الحكم إذا اجتمع الاسم واللقب قلنا وجب تقديم الاسم وتأخير اللقب إلا إذا كان اللقب أشهر من الاسم فقول الله عز وجل المسيح عيسى بن مريم أما الكنية فيجوز تقديمها وتأخيرها على الاسم واللقب مثل أبو الطيب أحمد المتنبي فقدمت الكنية على الاسم واللقب وأحمد المتنبي أبو الطيب فقدم الاسم واللقب على الكنية عندي بعد ذلك اسم الإشارة وهو ما وضع لمعين بالإشارة إليه وألفاظ الإشارة هي هذا للمفرد المذكر المثال هذا شاعر العروبة فاستخدمنا هذا للإشارة إلى المفرد المذكر وهذا الهاء للتنبيه وذا هي اسم الإشارة هذا أبو الهول فيشار للمفرد المذكر بهذا وهذه للمفردة المؤنثة هذه مذيعة برامج الأطفال هذه دار الإذاعة هذا يشار به للمفرد المذكر وهذه للمفردة المؤنثة وهذان للمثنى المذكر هذان رائد الفضائي وهذان قمران صناعيان وهتان للمثنى المؤنث هتان محررة المجلة هتان صحيفتان صباحيتان وهؤلاء للجمع بنوعيه مذكر كان أو مؤنث هؤلاء أبطال المقاومة الشعبية وأقول هؤلاء ممثلات الفرقة هذا للمفرد المذكر وهذه للمفردة المؤنثة وهذا للمثنى المذكر وهتان للمثنى المؤنث وهؤلاء للجمع بنوعيه مذكر كان أو مؤنث طيب هذا يشار بها إلى المفرد المذكر طيب آية هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء طيب هذه يشار بها للمفردة المؤنثة طيب آية ها؟ هذه بضاعتهم هذه بضاعتنا ردت إلينا غيرها وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ها أدى التنبيه حرف مبنى على السكلة محل له من الأعراب وذه اسم إشارة مبني على الكسر فهذا مكون من هاء التنبيه وذي ذا للمذكر وذه للمؤنس وذان وتان وأولاء يبقى المفردة المؤنسة هذه وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة طيب هذه آية كمان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 آية ذان هذان خصمان فنقول خصم ولا نقول خصم خصم هذان خصمان فما نقولش ايه دا جاية من الخصم جاية من من من الخصم هذان خصمان طيب من يعرف هذان الهاء برضو للتنبيه وذان اسم اشارة مرفوع وعلى مترفعه الالف لانه ملحق بالتنبيه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 تودعونا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل يقول ان هذا رزقنا يبقى هذا رزقنا طيب اذا في الاشاره للمفرد المذكر هذا وللمفرد هذه وللمثنى المذكر هذان وللمثنى المؤنث هاتان وللجمع من نوعيه تتكون من ايه الهاء واسم الاشارة الهاء للتنبيه وذا اسم اشارة هنا هنا القاهرة هنا القاهرة نعرفها ازاي هنا القاهرة تفكروا فيها المرجي عندي هنا للمكان القريب وهناك أو هنالك للبعيد هنا بيت محمد وهناك مدرسته وهنالك بتلي المؤمنون يبع عندي هنا للقريب وهناك أو هنالك للمكان البعيد يبع عندي هنا وهناك وهنالك طيب ومن إسماء الإشارة أيضا ذلك وتلك وأولئك يبع عندي أسماء الإشارة هذا ها هذا للمفرد المذكر وهذه للمفردة المؤنثة وهذان للمثنى المذكر وهتان للمثنى المؤنث وهؤلاء للجمع بنوعين وهنا للقريب وهناك وهنالك للبعيد عندي بعد ذلك الإسم الموصول الإسم الموصول هو ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعدها وتسمى صلة الموصول أقول جاء الذي أكرمته جاء الذي أكرمته الذي اسم موصول أكرمته جملة تسمى هذه الجملة جملة الصلة جملة الصلة يبقى جاء الذي أكرمته جاءت التي اكرمتها. التي اسمه موصول والجملة التي تعلية اسمها جملة صلة الموصول يقول الكتاب معكم الذي للمفرد المذكب مختلف ممكن عن 16 سنكتابي خديم هذا دفع خديم بس هو هو معنا الذي رافق النبي عليه السلام في الهجرة ابو بكر الذي رافق النبي عليه السلام في الهجرة ابو بكر الصديق طيب أين الكنية؟ في هذا المثال ابو بكر وأين اللقب الصديق طيب. هل يجوز تقديم اللقب الكنية على اللقب؟ يا جوز طب هل يا تقديم اللقب على الكنيه جالس طيب ابو بكر كنيته والصديق لقبه ما اسمه اسمه ايه سيدنا ابو بكر اسمه ايه عبد الله ايه ابن ايه عبد الله بن عثمان ابن عامر عبد الله بن عثمان ابن عامر ورافق النبي صلى الله عليه وسلم طيب سبب النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصديق في الهجرة ليه السبب طيب وعمر كان صاحب أولا كان أبو بكر اختيار الله عز وجل اختيار الله عز وجل ثانيا للمواءمة والمطابقة الشديدة في الصفات بين سيدنا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم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 قال له يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه وإنه ناصره يا عمر قال له يا أبا بكر لم يقل لنا أننا سننطف بالبيت قال له يا عمر أخال لك العام نفس الكلام للهلومين النبي صلى الله عليه وسلم فالذي اسم موصول للمفرد المزاك الغار الذي اختفي فيه غار ثور فين اسم الموصول الذي التي للمفردة المؤنثة التي وقفت إلى جانب الرسول في الشدة زوجه خديجة زوجه خديجة فإن الاسم الموصول أوف امرأة عرفات تاريخ إذا ذكر الوفاء ذكرت من؟ خديجة رضي الله عنه لذلك العام الذي ماتت فيه كان عام الحزن لذلك يجب على النساء أن يتعلمن سيرة الصالحات طيب لماذا يتعلمن هذه السيرة؟ للتأسي والاقتداء للتأسي والاقتداء يعني نتعجب ما تكون مثلا أخت ملتزمة تعمل مشكلة مع زوجها أن يطرح تصلي الجمعة في المسجد تغضبه وتعكر صفوه من أجل أن تطبق سنة طب يا راح المسجد تتعملين راح تصلي القيام في المسجد وهو اللي أهلاء عندك أطفال صغار تعمل مشكلة كبيرة وتطلع بمشكلة عشان تروح تصل وراح تعمل ايه وقفت الى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يخزك الله ابدا انك لا تصل الرحم وتكسب المعدوم وتكرد ضيف وتعين على نوائب الحق معركة بدر هي المعركة التي هزت كيان قريش كانت سنة كيان كانت سنة اتنين هجرية اخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بمشهورة منت الحباب بن المنزل في أي المواقف قال له يا رسول الله هذا منزلا أنزلك الله إياه فلا متقدم لنا عنه ولا متأخر واحد سمعنا وطعنا أم هو الحرب والمكر والخديعة قال بل هو الحرب والمكر والخديعة خلاصنا ليه رأيه وكان رأيه هو الصواب وفي هذه الغزوة أثبت الصحابة رضي الله عنهم مدى حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلح بل من شئت واقطع حبل من شئت واخذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت فما أخذت حب إلينا مما تركت والله يا رسول الله لنقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما نقاتل يبقى معركة بدر هي المعركة التي هزت كيان قريش والنبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت المحن والابتلاءات يضرع ويتضرع إلى مين إلى الله لما يجب على الإنسان المسلم لما تدلهم الخطوب ويعزم الخط يعمل إيه يلقى إلى الله إلى الله المشتك وقلبه يتعلق بالله يا رب انتهلك هذه العصابة فلن تؤبد في الأرض قال له الصديق يا رسول الله بعض مناشدتك ربك إنه منجز لك ما ما وعد فالدعاء سلاح لا نعطله يبقى التي للمفردة المؤنثة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 ما سطره حافظ ابراهيم ما زاد عن قوتنا في المسل ما زاد عن في المسلمون في المسلمون به أو لا قومي لبيت المال رديها لما اشتهى اولادها الحلو أولاده عمر بن عبد العزيز علم ان ولده اشترى خاتم ب دينار فارسل اليه وقال له بيعه واعطى به الفجاع واتخذ لنفسك خاتما من حديد اكتب عليه رحم الله امرا عرف قدر نفسه دول الناس اللي هناخد الحالين في الجنه الرافدان اللذان يجريان في العراق هما دجله والفرات يبقى عندي الذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث واللذان للمثنى المذكر اللتان للمثنى المؤنث اللتان وضعت اللغم في طريق العدو فدائيتان جريئتان يبدأ اللتان للمثنى المؤنث المقالتان اللتان قرأتهما لكاتبة عربية يبدأ اسمه موصول للايه؟ للمثنى المؤنث الذين لجمع الذكور إن الله يدافع عن الذين آمن وعند بعد ذلك اللاتي أو اللائي لجمع الإناث اللاتي ظفرنا بجوائز الدولة لهن انتاج أدبي وعلمي رائع اللائي ظفرنا بجوائز الدولة لهن إنتاج أدبي وعلمي رائع يبع عند الأسماء الموصولة ما يدل على معين بوسطة جملة تذكر بعده تسمى صلة الموصول الفاظه واحد الذي ويستخدم لي والتي تستخدم لي والذان والتان والذين طيب آية فيها الذي آية استخدمنا فيها الذي صعبة آية إن الذي فرض عليك القرآن هو الذي جعل لكم الليلة لتسكنوا فيه والنهار مبصر طب التي ها ولا تكونوا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام طيب الذين ممتاز برك الله فيك طيب الذين الذين قالوا لهم الناس سيقول الذين أشركوا ما شاء الله ما أشركنا إن الذين هم من خشية مشفقون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ماشي طيب التي إن أمهاتهم إلا اللاء ولدناه أدي الله وما جعل أزواجكم اللاء تظاهرون منهن أمهاتكم بعض والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فين اسم الموصول هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من؟, من تستخدم للعاقل مذكرا أو مؤنس اطمئن إلى من يصدق النصح اطمئن, أو اطمئن إلى من تصدق النصح يبقى هنا من يصدق مذكر ومن تصدق مؤنس أطمئن إلى من يصدقاني أو تصدقاني النصح هذا إيه؟ مثل النبي نوعي أطمئن إلى من يصدقون أو يصدقن النصح جامع مذكر جامع مؤن يبقى من؟ لمين؟ للعاقل وما لغير العاقل نشرت الصحيفة ما نقلت لها من نبأ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 من للعاقل مذكر مؤنس مفرد مثنى جمع؟ وما للعاقل برض نفس الكلام مذكر مؤنس مفرد مثنى جمع؟ عند بعد كده العنوان الذي يليه؟ عندك؟ العنوان اللي بعد الأسماء الموصولة؟ لا، صلة الموصول موجود؟ صلة الموصول سلة الموصول تكون جملة دائما فعلية كما في الأمثلة السابقة التي وقفت اللذان ضربا اللتان وضعتا أو اسمية مثل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون فين اسم الموصول قد أفلح المؤمنون الذين هم الذين هم الذين فين صلة الموصول جملة هم في صلاتهم قاشعون إذن اسم الموصول جملة الصلة التي تليه ويشترط في جملة الصلة شرطية أن تشتمل على ضمير يربطها بالموصول ويطابقها في النوع والعدد ويسمى هذا الضمير العائد جاءت التي أكرمتها فين الاسم الموصول التي فين الجملة الوراها؟ أكرمتها فين العائد؟ إلها ماشي؟ يبقى شروط جملة الصلة أن تشمل على ضمير يسمى العائد والشرط الثاني أن تكون خبرية أكرمتها وخلاص جاء الذي أكرمته وقد يحزف العائد إذا فهم إيه؟ مع حذفه خبرية نعم طيب يقوله قد يحذف العائد إذا فوهم مع حذفه أقول العائد المحذوف قد يكون مرفوع أو منصوب أو مجرور مثال العائد المرفوع ثم لننزعنا منهم أيهم أشد من كل الشعات أيهم أشد أيهم اسم الموصول أي والتقدير أيهم هو أيهم هو فده عائد ايه مرفوع لأنه ضمير منفصل ذرني ومن خلقت وحيدا فين الاسم الموصول من فين الجملة اللي وراء خلقته فين الضمير محزوف تقدير ذرني ومن خلقته وحيد يأكل مما تأكلون يشرب مما تشربون يأكلوا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون فين العائد محزوف تقديره منه تقديره منه لا معنى كلمة قد يحزى العائد إذا فوهما مع حذفه وأكثر ما يكون ذلك إذا كان ضمير متصل منصوبا بفعله والله يعلم ما تسرون وما تعلنون أي ما تسرونه وما تعلنونه إذن عندي الاسم الموصول الذي الذين اللتان الذين اللائي أو اللاتي اسمها, اسمها موصولة الجملة اللي تيجي بعدها على طول بنسميها صلة الموصول صلة الموصول جملة يشترط فيها شرطين أن تكون خبرية ثنين أن تشتمل على عائل الضمير ده هو, هو العائل عنده بعد ذلك المعرف بقل كل اللي احنا بنتكلم عليه ده تحت عنوان المعارف المعارف المعرف بقل اسم نكرة دخلت عليه أل فتعين بها وصار معرفة قمنا برحلة إلى السد العالي وكانت الرحلة ممتعة الرحلة ممتعة تن. انشئت في البلاد مصانع كثيرة وكان لهذه المصانع أثرها في النهضة الاقتصادية عندي في الجملة الأولى قمنا برحلة إلى السد العالي كلمة رحلة، نكرة ولا معرفة؟ وكانت الرحلة صارت بدخول الأيه؟ الألف واللا؟ وانشئت في البلاد مصانع كثيرة وانشئت في البلاد مصانع كثيرة كلمة مصانع، نكرة ولا معرفة؟ نكرة وكان لهذه المصانع أثرها في النهضة الاقتصادية يبقى عرفت فين؟ بقل يبقى عندي المعارف ضمير؟ وعلم واسم إشارة ومعرف بإيه والمعرف بقل عندي بعد ذلك المضاف إلى معرفة يقول المضاف إلى معرفة هو اسم النكرة ابتسب التعريف من إضافته إلى إحدى المعارف مثل نيلنا من أطول أنهار العالم فين النكرة نيل وضف إليها الضمية فعرفت بالإيه بالضبط بعض الناس يظن أن المعرف والمعرف بألبس لدى فيه معرف بالضمير ومعرف بإسم الإشارة ومعرف بالعلم ومعرف لكل المعرف السجر نيلنا من أطول أنهار العالم رسالة محمد آخر الرسالة كلمة رسالة ناكرة أو لمعرفة عرفت بإيه بالإضافة رسالة بتاعة محمد يبقى عرفت أنها وضيفة إلى علم يبقى عندي نيل وضيفة إلى ضمي ورسالة أضيفت الى. تعالى بناء هذه القصيدة فني بناء هذه القصيدة فني كلمة بناء ناكرا ولا معرفة اتسبت التعريف بالإشارة اتسبت التعريف بالإشارة طيب سياستنا مسالمة من يسالمنا سياستنا مسالمة من يسالمنا سياساتنا فين النكرة سياسة واكتسب التعريف بإيه بالضمير لا صوت أعلى من صوت المعركة لا صوت أعلى من صوت المعركة يبقى كل دي اسمان مضاف إلى معرفة يبقى أنا عندي المعارف كام إلى الآن لا الضمير معرفة والعلم معرفة واسم الإشارة معرفة والاسم الموصول معرفة والمضاف إلى معرفة والمعرف بالنداء المعرف بالنداء هو اسم نكرة ابتسبت تعريف من قصده بالنداء مثل يا عربي لك الغدو يا عربي يبقى عربي ابتسبت تعريف بالإيه بالنداء يا مناضلوا إن الحق للقوة يا مناضلوا إن الحق للقوة يبقى عندي يجيلي في الامتحان يقول لي استخرج ثلاث معارف مختلفة ثلاث معارف مختلفة يبقى أن ينفعش أجيب اتنين ضمير واحدة اسم إشارة لا ثلاث معارف مختلفة يعني ضمير اسم موصول اسم إشارة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 وإياها وإياهما وإياهم وإياهن وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا هذا اسمه ضمير إيه؟ ضمير مفصل في محل بصري عند الضمير المتصل هو إيه الضمير المتصل تخيل كده ضمير متصل حد متصل بحد الضمير المتصل هو ما لا, ما لا يستقل بنفسه يعني ممكن لازم يجي مع هذا يجي مع اسم يأتي مع فعل يأتي مع, مع حرف أذن تبقى توقفنا عند المعرف بالنداء ونلتقي إن شاء الله مع الإسم المقصور والمنقوص المرة القادمة إن شاء الله قلوا ما تسمعوني واستغفر الله لي والسلام عليكم ولكم طلابك السلام.